نَهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالقَصْفِ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفٌّ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَٰذَا يَوْمٌ لَّا يُنظَرُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ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 وَفَوَاكِهَةٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا أَمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ كونوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم اكعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فباي حديث بعده يؤمن